في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فَقَالَ لها فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا Fəqədəhəm nəsəbə səmavət fə yəuməyəm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 فيهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فان بما ارسلت به كافرون فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا وقالوا من اشد منا قوه اولam yaraw anna Allaha alladhi khalaqahum huwa ashad minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun fa arsalna alayhim rihan sarsarana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 لَجَئَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ <سؤال> لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرنان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 اِنَّ الَّذِينَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي يُرَاهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Vəla təstəwiəl həsənətə vələ səyəətə İdfəqə biləti həyə əhsən الذي ləzi bəynəkə vəbəyinə hədəəwə الذي ləzi bəynəkə vəbəyinə hədəəwətə Kəənəh vəliyyun həmim Vəma yulqəhə əllə ləzhinə وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا دُو حَضٍ عَظِيمٍ وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, فاستعذ بالله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آياتهِ الَّل وََّهَار وَشَّمسُ وَالقَمَر لا تسجددول الشَّمس وَلَا للِقَمَرِ وَسْجددُول الل. وَسجدُول لللههِ الذي خَلَقَهُ م إِ كُُم إهُ تَبُدونُون فَإِن تَكبرَروا فََّذينَ ع دََبِّكَ يسَبحونَ لَ يسَبحونَ لَ بالِالليلِ وَهُمْ لا يَأَم وَمِنْ آياتاتِهِأَكَ تَرَ الْأَرضَ خشِ عَ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 ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخشون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كانوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ وَظَنُّوا مَا لهم مِن مَّحِيصٍ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 وَلا إوجعتُ إ رَبّ إِ لودَهُ لَحُسْنَا فَلنُ نَبّ أن لي عنده للحسنى فلننبئن الذينَ كَفَع بِمَا عَعملِلوا وَلَنُذيقََّهُم مِن عَذاابٍ غَليظ وَإذاأَن عَمن على الإِسَان أَعْرَضَ وَنَآ بِجانَلِه وَإذاَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودُ عَ عرض قل أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هو فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي